ذلك خير البريه جزاءهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خَشِيَ رَبَّهُ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا